بسم الله الرحمن الرحيم الحق لحق ملحق وما ادراك ملحق كذبت ثمود وعاد طارعة. فاما تمود فاهلكوا بالطاغية. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. تخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء في الرعون ومن قبله والمؤت في كات بالخطأ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إن لم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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظمنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لا نعلم أن من